بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس العشرون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى ومازلنا مع تفسيره لسورة المائدة قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أي جميع المنزل إليك من ربك ولا تخص إلا الله ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم فقال يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا داود يا عيسى يا زكريا يا يحيى ولم يخاطب هو إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدس صلى الله عليه وسلم. وإن لم تفعل أي إن لم تبلغ مجموعه، فما بلغت رسالته، ثم أديت شيئا منها، لأنك كتمان بعضها يضيع ما أدي منها، كترك بعض أركان الصلاة. هذه التقييدات التي يذكرها في بلغ ثم ثم بلغت رسالته. هذه التقييدات لئلا يكون الكلام كأنه لا معنى له. يعني بلغ، فإن لم تبلغ، فأنت لم تبلغ. فالمعنى بالتأكيد ليس كذلك يعني القرآن ليس فيه كلام يكون بهذا المعنى أو لا يؤدي معنى فلذلك يقولون في التفسير بلغ الأمر بالبلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ كله مجموعه فإن لم تبلغ كل شيء وبلغت بعضه ولم تبلغ بعضه فكأنك لم تبلغ فهذا الذي يذكره باختصار هنا في التقييدات في الآية قال قرأ نافع وابو جعفر وابن عامر وأبو بكر ويعقوب رسالاته على الجمع والباقون على التوحيد ثم قال مشجعا له والله يعصمك من الناس اي يحفظك من الناس فلا يصلون إليك بقتل ولا غيره ونزلت بعدما شج وجهه وكسرت رباعيته والمراد بالناس الكفار بقوله بعد إن الله لا يهدي القوم الكافرين قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين وما أنتم عليه لا اعتداد به فهو كلا شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن جميع الكتب ناطقة بوجوب الطاعة له ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى فلا تحزن على القوم الكافرين ففي المؤمنين كفاية عنهم إن الذين آمنوا على الحقيقة والذين هادوا والصابعون والنصارى قال تقدم تفسيره واختلاف القراء فيه في سورة البقرة من آمن أي ثبث على الإيمان بالله واليوم الآخر قال في الكلام تقديم وتأخير تقديره إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا كلام التصحي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك هنا يبين التقديم والتأخير وكلامه هنا في التقديم والتأخير في هذه الآية بخصوصها لا في نظيراتها في سورة البقرة لرفع كلمة الصبيون، لذلك ذكر هذا قلوا الصبيون والنصارى، كذلك أن الصبيون حملها على أن أنها مبتذفة قل تقديم التأكيد. قرأ يعقوب لا خوف بفتح الفاء وعدم التنوين والباقون بالرفع والتنوين. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوحيد والنبوة وأرسلنا إليهم رسولا ليبينوا لهم أمر ديني. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم مما يخالف أهوائهم فريقا كذبوا كمحمد وعيسى وفريقا يقتلون يعني قتلو كذكريا ويحيى وحسب ألا تكون فتنة ظنوا أنهم لا يعذبون بذنوبهم قرأ أبو عمرو ويعقوب حمزة والكسائي تكون برفع النون على معنى أنه لا تكون وقرأ الباقون بالنصب كما لو لم تكن قبله لا فعموا وصموا قال على الحق بإعبادة العجل ثم تاب الله عليهم قبل توبتهم حين تابوا ثم عموا وصموا بسؤال الرؤية المعنى رماهم الله بالعمى والصمم كثير منهم الله بصير بما يعملون فمجازيهم وفق أعماله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم يعني الملكائية واليعقوبية منهم فقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم أي إني عبد مربوب مثلكم إنه من يشك بالله في عبادته فقد حرم الله عليه الجنة يمنع من دخولها ومأواه النار فإنها المعدة للمشركين وما للظالمين من أنصار ينصرونهم من النار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث أي أحد ثلاثة يعني المرقوسية لأنهم يقولون الإلهية مشتركة بين الله ومريم وعيسى وكل واحد من هؤلاء إله فهم ثلاثة ومن قال إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد الآلهة لم يذكر لقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم ثم قال ردا عليهم وما من إله إلا إله واحد قال وما في الموجودات إلا إله واحد متعال عن الشريف ومن؟ مزيدة للاستغرار وإن لم ينتهوا عما يقولون قال ولم يوحدوا لا يمثلنا الذين كفروا منهم عذاب أليم أي لا يمثلنا الذين بقوا منهم على الكفر العبارات حسنة جدا لا نقف يعني تفصيلا على مثل هذه العبارات لكن من حين لآخر يعني يكون في تنويه على شيء من ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإن لم ينتهوا عما يقولون لا الذين كفروا منهم هم كلهم كفار يعني الذين قالوا أن الله ثالث وثلاث على الله عما يقولون علوا كبيرة هؤلاء كلهم كفار nope ينتهوا عما يقولون لا الذين كفروا منهم فهنا يقول المقصود هم كلهم كفار كلهم من الذين كفروا ولكن المقصود هنا هو لا الذين كفروا منهم أي على ذلك ظلوا على ذلك ولم يتوبوا ولم يسلم ولم يوحد الله سبحانه وتعالى إذ ذاك التسريع يمسن الذين كفروا منهم قال أي يمسن الذين بقوا منهم على الكفر افلا يتوبون إلى الله ويستغفرون أي ألا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد ويستغفرون بالتوحيد والتنزيه؟ والله غفور رحيم يغفر لهم تابوا. ثم نفى عن عيسى الألوهية وأثبت له لأمه البشرية بقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت قال مضت من قبله الرسل هو رسول من جنس الرسل الماضين يموت ويمضي ولو كان إلها لكان دائما وأمه صديقة قال كثيرة الصبت كان يأكلان الطعام أي يحتاجان إليك الآدميين ومن هذه صفته فكيف يكون إلها ثم عجب من كفرهم مع قيام البرهان على بشريتهما فقال انظر كيف نبين لهم الآيات أي الدلالات على ذلك ثم عجب ثانيا من تركيم الإيمان مع وضوح الدليل فجاء بثم للتراخ بين العجبين. فقال ثم انظر ان يفكم كيف يصرفون على الحق وتقدم في سوره ال عمران ان ثم للترتيب بمهلة بمهله ولكن هنا ما يقصده في المعنى ليست مهله زمنيه ولكن كانها مهله كأنها فيها تراخ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قال هو عيسى وكل معبود غير الله والله هو السميع العليم يملك الضر والنفع فهو الإله على الحقيقة قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم تتجاوزوا غير الحق والغلو والتقصير كل منهم مذموم في الدين ولا تتبعوا أهواء قومي. قال الأهواء جمع الهوى وهو ما تدعو إله شهوات النفس قد ضلوا من قبل يعني أسلافهم وإماتهم الذين أضلوا قبل نبعات محمد صلى الله عليه وسلم في شريعتهم والخطاب للذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا المخاطبون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أهواء قوم قد أضلوا من أسلافهم وإمتهم وأضلوا كثيرا من أصحابهم وضلوا ثانيا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عن سواء السبيل أي عن قصد طريق محمد صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود يعني أهل أيلة لعنهم داود فمسيقوا قردة وتقدم ذكر قصتهم في البقرة لعنهم داود فمسيقوا قردة وأهل أيلة وفي قصة البقرة في سورة البقرة ماذا يقصد يقصد قصة أصحاب السبت يقصدوا قصة أصحاب السبت ولقال علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاصين الوارث للأخبار أنهم كانوا في زمان داود وأنه لعنهم فموسى. هم أهل أيلة قال عيسى بن مريم على لسان داود وعيسى ابن مريم قال أي وعلى لسان عيسى يعني كفار أصحاب المائدة لعنهم عيسى فموسى خنازير ويأتي ذكر قصتهم أواخر السور. في قصة في المائدة في القرآن ليس فيها ذكر المسخو لكن هذا في الأخبار الواردة في الأخبار الواردة يعني في الأخبار الإسرائيلية في بعضها أن هناك من كذب موسى خنازير. ونلاحظ هنا أن التفسير على آتين القصتين على اعتبار أن اللعن به في الآية المسخ قال ذلك المسخ بما عصوا وكانوا يعتدون أي بسبب اعتداءهم بما حرم الله كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوا أي لا ينهى بعضهم بعضا لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهى ترى كثيرا منهم قال من اليهود كعب بن الأشرف واتباعه يتولون الذين كفروا قال مش في مكه يستمدونهم على النبي صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم انفسهم اي لبئس شيئا قدموه لمعادهم ان سخط اي غضب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون قال ابتداء وخبر ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه يعني القرآن ما اتخذوهم يعني الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال خارجون عن أمر الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا يعني مشيك العرب لشدة شكيمتهم وتضاعف في كفرهم تجدنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى للين جانبهم وقلة حرصهم على الدنيا وليس المراد جميع النصارى بل من أسلم كان نجاشي لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى في السنة الخامسة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واسم النجاشي اصحمه ومعناه بالعربي عطية وإنما النجاشي اسم الملك كقولهم قيصر وكسر لقب ذلك أي قرب المودة بأن منهم قسيسين علماء ورهبانا عبادا وأنهم لا يستكبرون لا يتعظمون عن الإيمان وإذا سمعوا علامة الربع هنا خطأ يعني وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول قال محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق والمراد وفد النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن رقت قلوبهم وطادت عيونهم بالدم يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشاهدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولما عيرهم اليهود بالإيمان قالوا منكرين على أنفسهم ترك الإيمان بعد قيام البرهان وما لنا لا نؤمن بالله وحده وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا النظر والعمل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وهي النار الشديدة لاتقاد قال ونزل نهيا لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حين حلفوا أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويقوموا الليل ويصوموا النهار ويجبوا مذاكرهم وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسالب المولى أبي حذيفة والمخداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن وعثمان بن مضعون يا أيها الذين آمنوا هذا نزل نهيا له يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من اللذات التي تشتهيها النفوس مما أحل الله ولا تعتدوا لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام إن الله لا يحب المعتدين قال صلى الله عليه وسلم إن خصال أمة الصيام وإن سياحتهم الجهاد في سبيل الله وإن رهبانيتهم الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا قال حسن على استعمال الحلال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. لا يؤخذكم الله باللغو قال كائنا في أيمانكم كما متصل لا يؤخذكم الله باللغو كائنا في أيمانكم يعني ما المقصود هنا هذه حالة قال تقدم تفسيره واحتلاف الأئمة فيه في سورة البقرة عند تفسير نظير هذه الآية ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان قرى حمزة والكسائي وخلف أبو بكر عقدتم بالقصر والتخفيف وراء ابن ذكوان عن ابن عامر كذلك إلا أنه بألف بعد العين عاقدت وقرأ الباقون بالتشديد من غير الف قال وعقد اليمين توثيقها باللفظ مع العزم عليها المعنى إنما يؤاخذكم بيمينكم إذا حنستم فيه فكثرته اي ستر الحمث طبعا كلمة ستر الحمث هنا راعة فيها المعنى اللغوي وهذا كثير عند. إن يقول فكفاراته أن مادة كفرا فيها معنى الستر ومنها الكافر الكافر له معنى شرعي ولكن مقصد أن أصله كأنه ستر الحق كأنه ستر الحق فهنا يعني يراعي حتى لما يذكر مثلا منذ قليل مررنا على ذكر الفاسقين فيقول الخارجين عن طاعة الله هنا يراعي المعنى اللغوي رب المعنى المقصود هنا في الآية أو المراد في الآية بالمعنى اللغة باعتبر أن الفسوق الخروج سواء كان خروجا عن الطاعة أو غيرها أقول فكفارته إطعام عشرة مساكين قال واختلفوا في قدر الكفارة وحكمها فقال أبو حنيفة نصف صاع بر لكل مسكين أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو قيمة ذلك وصع ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث. أو يغديهم ويعشيهم ولا بد من شبعهم في الأكلتين، ويجوز عنده صرفها إلى العبد والذمي، ولا يجوز عنده التكفير قبل الحنف. وقال مالك لكل مسكين مد من حنط أو غيرها مما هو قوت لهم بالمد الأصغر بمد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخرج الكثارة بالمدينة. وفي بقية الأمصار وسط من الشبع ورطلان بالبغدادي من القبز وشيء من الإداب وقال الشافعي لكل مسكين مد حب من غالب قوة بلده وقال أحمد لكل مسكين مد من بر أو مدان من شعير أو تمر أو زبيب وقدر المد رطل وثلث عراقي ورطل وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري وثلاث أوقين وثلاث وثلاثة أسباع وقية دمشقية هنا يذكر ما ما يعادله المد بأكثر من أكثر من اعتبار يعني بالرطل العراقي بالرطل المصري بالأوقية دمشقية وهكذا وأقيتان وستة أسباع وقية حلبية وأقيتان وأربعة أسباع وقية قدسية ومائة وواحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ومائة وعشرون مثقالا قال ويأتي ذكر الصاع في سورة التوبة عند ذكر الزكاة إن شاء الله تعالى يعني وكأنه هنا تكلم عن المد وسيتكلم عن الصاع في التوبة قال واتفق مالك والشافعي وأحمد على عدم جواز صرفها إلى رقيق وذمي وعلى عدم جواز إخراج القيمة وغداء المساكين وعشائك وعلى أنه يجوز التكفير قبل الحنث وبعده من أوسط ما تضعمون أهليكم قال خير قوت عيالكم أو كسوتهم فصل الاوسط باء الخير أو كسوتهم. قال فعند أبي حنيفة المقصود منها رد العري. فكل ثوب يصير به مكتسيا يسمى كسوة. وعند مالك إن كانوا رجالا ثوبا ثوبا وإن كنا نساء فثوبين ثوبين. درعا وخمارا لكل امرأة منهن. وعند الشافعي ما يسمى كسوه كقميص أو عمامه أو ازار وعند أحمد للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه وللمرأة درع وخمار واختلفوا فيما إذا أطعم خمسة وكثا خمسة فقال أبو حنيفة وأحمد يجزئه وقال مالك والشافعي لا يجزئه وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا وخمسة تمرا أو خمسة برا وخمسة شعيرا يقصد أيضا أنه فيه نفس الفلاة أو تحرير رقبة. قال سليما من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا بالاتفاق والأئمة الثلاثة يشترطون الإيمان في عتق الرقبة قياسا على كفارة القتل وابو حنيفة جوز عتق الرقبة الكافرة في جميع الكفارات سوى كفارة القتل بعتمد كفارة القتل التقييم الصريح صريح في الآية حيث الرقبة المؤمنة قال فالحانث مخير بين الإطعام والكسوة والتحرير بالاتفاق إن وجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله فمن لم يجد واحدا منها فصيام ثلاثة أيام قال متتابعات عند أبي حنيفة وأحمد وقال مالك والشافعي في الأظهر لا يجب التتابع ذلك المذكور كثارة أيمانكم إذا حلفتم وحنفتم واحفظوا أيمانكم فلا تنكثوها إن لم تكن على ترك مندوب أو فعل مكروه فإن كانت على شيء منها فالاولى الحنث. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها تكسر عن يمينك وقت الذي هو خير فقال صلى الله عليه وسلم وإني والله لا أحكر على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا يتيت الذي هو خير منها وتحللتها وقوله تحللتها من التحلل وهو التخلص من عهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل منها بالكفر، كذلك أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته أعلام شرائعه لعلكم تشكرون نعمة التعليم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب قال جمع نصب والأزلام تقدم تفسير الخمر والميسر في سورة البقرة وتقدى في صدر هذه السورة تفسير الأنصاب والأزلام رجس قال خبيث من عمل الشيطان من تزيينه فاجتنبوه الضمير للرجس لعلكم تفلحون لكي تفلحوا بالاجتناب عنه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس أي إسابهن أما العداوة في الخمر لأن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا كما فعل الأنصاري الذي شج رأس سعد بن أبي وتقدم ذكر قصته في سورة البقرة وأما العداوة في الميسر قال قتادته كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزينا مستوب الأهل والمال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة واختصاص الصلاة من بين الذكر كأنه قيل وعن الصلاة خصوصا فهل أنتم منتونون واضح أنه يعني هنا يفسر الذكر بما هو أوسع من الذكر اللساني العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى ثم وعن الصلاة كأنه انبضعت في الخاصة على العام فالأنتب منتهون قال استفهام ومعناه الأمر أي انتهوا الله واطيعوا الرسول واحذروا المحارم فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين قال في تحريم ما أمر بتحريمه وعلى المرسل الله سبحانه وتعالى أن يعاقب ويثيب بحسب ما يعصى ويطاع قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الأخرى قال ونزل في من استعمل شيئا من الخمر والمسير من المؤمنين قبل التحريم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طاعه أكلوا من مال القمار وشربوا من الخمر قبل التحريم قرأ أبو عم الصالحات جناح بإذعام التائف الجين إذا متىوا الشرك وآمنوا ثبتوا على الإيمان وعملوا الصالحات ثم تقوى الخمرة والميسر بعد التحريم وآمنوا ازدادوا ايمانا ثم اتقوا محارم الله تعالى واترروا الاتقاء تأكيدا وأحسنوا طاعة الله تعالى والله يحب المحسنين فلا يأخذهم بشيء نلاحظ هنا أنه بالرغم أنه ذكر أنه قرر الاتقاء تأكيدا لكن المفسر هنا طرق بين متعلقات تقوى الثلاثة تقوى الشرك ثم التقوا الخمر والميسر بعد التحريم ثم تقوى محارم الله تعالى <تصفيق> يعني المؤكد هنا يعني في كلامي يستقيم في المؤكد هنا المشترك بين الثلاثة وإلا فهو لما يغير يغير بين المتعلقات فالمعنى فيه شيء من التأسيس يعني ليس تأكيدا محض والله يحب المحسنين فلا يأخذهم بشيء يقول ولما كانوا محرمين عمل خديبية ابتلاهم الله بالصين وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث تمكنوا من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محيمون فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله لا يختبرنكم ليظهر, ليظهر المطيع من العاصر بشيء من الصيد إنما خصف قال بشيء لأنه ابتلاهم, لأنه ابتلاهم الله بصيد البذي خاصة تناله أيديكم يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفر. فرأى أبو عمر من الصيد تناله بضغام دال في التاء، ورماحهم تنالوا كباره. الصغير تنال وعديكم والكبار تنالوا الرماح. ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليتميز الخائف من عقابه بالجناب الصيد بما لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه. فمن اعتدى بعد ذلك بصيده بعد التحريم فله عذاب أليم قال فالوعيد لاحق به قال ونزل في رجل يقال له أبو اليسر شد على حمار وحشي وهو محرم فقتله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم جمع حرام أي محرمون بالحج والعمر أمن قتله منكم متعمدا والمتعمد القاصد للشيء مع العلم بالإحرام والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا والناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إيحاءاً فرق بين المخطئ والناسي بيان الفرق بين المخطئ والناسي ثم قال في حكم فيجب الجزاء في العمد والخطأ والنسيان بالاتفاق وعن أحمد رواية لا شيء على المخطئ والناسي لأن الله سبحانه لما خص المتعمد بالذكر دل على أن غيره يخالفه قال والاصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل والصحيح من مذهبه أي مذهب أحمد وجوب الجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب فجزاء منون مثل رفع على البدل من الجزاء وقرا الباقون بالإضافة أن يجب عليه ما يقرب من الصيد المقتول شبها به من حيث الخلق والذي يجزئ من الصيد شيئان دواب وطير فيجزئ ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة عند الثلاثة وقال أبو حنيفة إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة فيقوم الصيد بدراهم في المكان الذي قتله وفي أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتل، فيشتري بتلك القيمة هديا يذبحه إن شاء إسقونه التقويم في ال القيمة للخلق بخلاف الثلاث. قال فيشتري بتلك القيمة هديا يسبحه وإنشاء أو يشتري بها طعاما ويطعم للمساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو تم. وإنشاء صام عن كل نصف عن كل نصف صاع يوما. وقال مالك في النعامة بدنا وفي بقر الوحش وحماره بقر وفي الضبع والثعلب شاة وفي نحو الضب والأرنب القيمه طعاما وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة فإن فيه شاتا اتباعا للسلف في ذلك فقال الشافعي في النعامة وبقر الوحش وحماره كقول مالك وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق واليربوع جفرة. يعني اليربوع جفرة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان وفيما لا مثل له القيمة وقال أحمد في النعامة كقول مالك والشافعي. وفي حمار الوحش وبقره والأيل والسيثل والوعل بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاه وفي الوبر والضبي جدي وفي اليربوع جفرة لها أربعة اشهر وفي الأرنب عناق وفي الحمام شاه وفيما لا مثل له وهي سائر الطير قيمته واتفق مالك والشفعي وأحمد على أنه مخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقه به على مساكين الحرم أو بين أن يقوم المثل ويشتري, ويشتري به طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوم واختلفوا في المحرم إذا دل حلالا على صيد فقتله الحلال فقال مالك والشافعي لا شيء عليه وقال أبو حنيفة وأحمد عليه الجزاء هذا إذا دل يحكم به أي بالجزاء ذواء عدل منكم أي عدلان من المسلمين فينظران أشبه الأشياء إلى المقتول فيحكمان به ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين عند الشفعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز هذي يبلغ الكعبة أيبلغ يبلغ بالهدي الحرم فينحر فيه ويتصدق به على مساكينه عند الشفعي وأحمد وعند بحنيفة حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء والاختيار عند مالك أن يطعم القاتل حيث وجب الجزاء عليه فإن أطعم في مكان غيره أجزاء عنه أو كثارة طعام مساكين أي هي طعام قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كثارة بغير تنوين طعام بالخفض على الإضافة والباقون بالتنوين ورفع طعام طيب المفسر لما قال أي هي طعام هذا يدل على أنه يقرأ هل فيه دلالة على أي القراءتين يقرأ بها لا هو لا يقرأ هذا واضح أنه لا يقرأ هو نافع نافع كسارة طعام ويقول هي طعام فهو يفسر قراءة رفع طعام مش يفسر قراءة رفع طعام او كثارة هي طعامه هي طعامه ويقول هي طعامه بيقدر يقدر مبتدأ يقدر مبتدأ عشان يعني يبين وجه الرفع او عدل ذلك صياما طال او ما سواه من الصوم والعدل بالفتح المثل من غير جنسه والمراد أن الجاني مخير في جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم والتصدق بلحمه وبين أن يقوم المثل دراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم كما تقدم ذكره قريبا في فقه الآية وله أن يصوم حيث شاء بالاتفاق لأنه لا نفع فيه للمساكين ليدوق وبال أمره قال جزاء معصيته وأصل وبالي استقل عفى الله عما سلف قبل تحريم الصين ومن عاد إلى ما نهي عنه فانتقم الله منه في الآخرة والله عزيز ذو انتقام ممن أصر على عصيانه وحل لكم صيد البحر كل ما صيد منه والمراد بالبحر جميع المياه وطعامه يقصد جميع المياه سواء مالح أو عذب ونحو ذلك والبحيرات وطعامه المأكول منه متاعا أي تمتيعا لكم بأن تأكلوه طريا والسيار قال المار بأن يتزودوه لأسفارهم فكل ما صيد من البحر مما لا يعيش إلا في الماء حلال عند مالك والشفعي وأحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميته يقصد سواء كان سمكا أم غيره قال ويحرم عند الشفعي ما يعيش في بر وبحر الضفدع وسرطان وحية ويحرم عند أحمد الضفدع والحية والتمساح فمالك أباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له من غير احتياج إلى ذكاء وسواء تلف بنفسه أو بسبب وتوقف في خنزير الماء فقط وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يحل مما في البحر إلا السمك. فحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال صيد البحر حلال للمحرم تغيره بالاتفاق وأما صيد البر فحرام على المحرم ويحرم في الحرم مطلقا بالاتفاق والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله فلا يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده بالاتفاق واختلف فيما اصطاده فيما الحلال لأجله فقال الثلاثة هنا بإطلاق يعني اصطاده لأجله لأنه دله عليه فاصطاده لأجله فيما اصطاده لأجله وقال الثلاثة لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير علمه وقال أبو حنيف يجوز له أكل ما صيد له إذا لم يكن دل عليه وأما إذا لم يصد له ولا من أجله فيجوز أكله بالاتفاق واتقوا الله الذي إليه تحشرون قال تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل وياء التحليل جعل الله الكعبة البيت الحرام سميت كعبة لتربيعها والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة قرأ الكسائي الكعبة بإمالة الباء حيث وقف على هائل التأليم ولما يقول بيت مربع كعبة ولتربيعها كلمة مربع لا يقصد بها مربع على الاستراحتنا احنا الهندسية الآن لأنه يكون أربعة أطلع وكل ضلع يساوي الآخر فاللي احنا بنقول عليه مستطيل في الهندسة اللي هو زي مربع ولكن في ضلعين بيكونوا أطول من ضلعين عارفينه طبعًا هذه ليس هذه ليس المعنى ليست ليس معنى كلمة مستطيل في اللغة العربية مش هذا اصطلاح خاص بعد كده حادث في في الـ في, الـ في المستطيل في اللغة العربية يعني فيه طول مستطيل يعني فيه طول لذلك يذكر فيه الضوء المستطيل في في الفجر اللي احنا بنقول عليه مستطيل في الهندسة ده مربع ايضا هذا مربع ايضا قال سمي العرب تسمي كل بيت مربع الكعبة ده ممكن يكون يعني ايه متوازي مستطيلات زي ما احنا قلنا ممكن البيت ده يكون متوازي مستطيلات فيقول عليه ايضا الكعبة قال الكسائي الكعبة باماله الباء حيث وقف على هي الثاني قياما للناس قال ابن عامر قياما بغير الف بعد الياء والباقونه بالالف أي قواما لهم في أمل دينهم ودنياهم والشهر الحرام أي الأشهر الحرم وهذ ذو وذو الحجة والمحرم ورجب والهدي والقلائف تقدم تفسيرهما في أول السورة ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قرى أبو عمر والقلائف ذلك بإضغام الدال في ذلك هذا الحرف لا غير وأن الله بكل شيء من مصالحكم وجميع الوجود عليم فتتقونه اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وأن الله غفور رحيم لمن أطاع ما على الرسول إلا البلاغ التبليد ليس له الهداية والتوفيق والله يعلم ما تبدون أي تظهرونه وما تكتمون أي تسرونه وتخفون من كفر ونفاق قال ونزل نهيا للمسلمين عن الإيقاع بالحجاج المشركين وتقدمت القصة في أول السورة في ثاني آية السورة قل لا يستوي الخبيث والطيب أي الحرام والحلال ولو أعجبك كسرة الخبيل فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير فاتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين يا الباب الألباب لعلكم تفلحون راجين أن تبلغوا الفلاحة وإن حملت الآية على هذا المعنى معنى التعرض للحجاج وإن كانوا مشركين فيقال في أماقيل أيضا في الآية في أول السورة في قضية بعد ذلك يعني أن هذا الحكم, الحكم منسوخ أم لا؟ قال ونزل تأديبا للمؤمنين لما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم أي تظهر لكم وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في حكم الحمزتين من كلمتين عند قوله والبغضاء إلى وكذلك اختلافهم في أشياء إن ان تبدى لكم تسؤكم إن أمرتم بالعمل بها وإن تسألوا عنها أي التكاليف الضيقة حين ينزل القرآن أي زمن الوحي تبدى لكم أي تلك التكاليف التي تسؤكم وتؤمروا بتحملها عفى الله عنها أي ما سلف من مسائلكم والله غفور حليم لا يعجلكم بعقوبة ما يفرط منكم قد سألها الضمير في سألها للمسألة التي دل عليها تسأل قوم من قبلكم كما سألت تمود صالحا الناقه وسأل قوم عيسى المائدة ثم أصبحوا بها كافرين فاهلكوا قرى أبو عم وحمزة والكسائي وخلف وهيشام قد سألها بإضغام الدالي في السين والباقون بالإظهار ما جعل الله أي ما شرعه من بحيرة وجعل تأتي على معاني لا عدة وجوه في القرآن ما جعل الله من بحيرة مصد هنا أنه ما شرعه ما جعله شرعا من بحيرة قال كان في الجهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن بحر أذناها أي شفوها وتركت فلا تركب ولا تحلب ولا سائبة قال البعير يسيب بنذر يكون على الرجل فيكون بمنزلة البحيرة ولا وصيلة الشات إذا ولد ذكرا كان لآلهته وإن ولدت أنثى فهي لهم فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها هذه الوصيلة فلم تتبح للآلهة ولا حام هو من ركب ولد ولده من البعير ولست حيها يقال حما ظهره فلا يركب فمعنى الآية الرد والإنكار لما ابتدعه أهل الجهلين روعا قنبل ويعقوب الوقف بالياء على حامي ولكن الذين كفروا بتحريمهم ما حرموا يفترون على الله الكذبة بنسبة ذلك إليه وأكثرهم لا يعقلون الحلال من الحرام لكنهم يقلدون كبارا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في تحليل الحرق والأنعام وبيان الشرائع والأحكام قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا المعنى إذا دعى الكفار إلى الإيمان قالوا كافينا دين آبائنا أو لو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكان وتقديره أحسبهم دين آبائهم ولو كان آبائهم الكلام متصل بعضه ببعض هنا قدر ما بين الهمزة والواو قال أحسبهم دين آبائهم ولو كان آبائهم لا يعلمون شيئا من التوحيد ولا يهتدون إليه المعنى لا يجوز الاقتداء إلا بالعالم المهتدي يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي صلاح انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وليست هذه الايه نازله في ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر لما روي أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا راوا منكرا فلم يغيروه يوشكوا أن يعمهم الله بعذابه وعن ابن مسعود في هذه الايه قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون وعد ووعيد للفيقين وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بذنب غيره ثم قال ولما سافر تميم بن أوسن الداري وعدي ابن بداء إلى الشام وهما نصرانيان ومعهما بديل مولى عمر بن العاص وكان مسلما فلما قدموا الشام مرض بديل فكتب كتابا فيه جميع ما معه وألقاه في متاعه ولم يقبل صاحبيه فلما اشتد وجعه أمرهما أن يدفع متاعه إذا رجع إلى أهله ومات بديل فستش متاعه فأخذ منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه ثلاثة مثقال مثقار فغيباه ثم قضى حاجتهما وانصرف إلى المدينة فدفع المتاع إلى أهل الميت ففتشوا واصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاءوا تميما وعديا فقالوا هل باع صاحبنا شيئا من متاعه قال لا, لا قالوا فهل اتجر تجارة قالا لا, لا قالوا فهل طال مرضه فأنفق على نفسه قال لا, لا قالوا إن وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه وإن فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة فجحدا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصر على الإنكار فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بيدكم أي فيما أمرتم شهادة بيدكم والمراد بالشهادة الإشهاد إذا حضر أحدكم الموت حينه إذا شارفه فظهرت أمارته الوصية هذا معنى حضور الموت إذا شارفه فظهرت أمارته حين الوصية اثنان أي ليشهد اثنان على الوصية ذوى عدل أي أمانة وعقل منكم أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين أو آخران من غيركم أو من غير دينكم وملاتكم إن أنتم ضربتم في الأرض سافرتم فيها فأصابتكم مصيبة الموت أي قربتم الأجلة تحبسونهما أي تستوقفونهما من بعد الصلاة أي صلاة العصر لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الحلف الكاذب فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم أي شكثتم، ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهما اللذين ليس من أهل ملاتكم فإن كان مسلمين فلا يمين عليهما بالاتفاق لا نشتري به ثمناً لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده ولو كان ذا قرب ولو كان المشهود له ذا قرابة منه ولا نكتم شهادة الله قال وضيفت الشهادة إلى الله تعالى لأمره بها وقرأ يعقوب شهادة بالتنوين الله ممدود جعل الاستفهام عوضا عن حرف القسم وروي عن أبي جعفر شهادة منونة الله بقطع الألف وكسر الهاء من غير استثام على ابتداء اليمين أي والله ولنكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين إن كتمناه فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرة ودعا تميما وعديا فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئا مما دفع إليهما فحلف على ذلك وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سليلهما. قال ثم ظهر الإناء واختلفوا في الإناء المسروق واختلفوا في كيفية ظهوره. فروي عن ابن عباس إن أنه وجد بمتة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي. وقال آخرون لما طالت المدة أظهراه فبلغ ذلك بني سهم فأتوهما في ذلك فقال إن كنا قد اشترينا منه هذا. فقالوا ألم تجعمه أن صاحبنا لم يبع شيئا من متاعه قال لم يكن عندنا بين وكرهنا أن نقر لكم به فكتمنا ذلك فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فان عثر اطلع وأصل العثرة الوقوع على الشيء على أنهما استحق إثما أي فعل ما أوجب اسمه، بخيانتهما وبأيمانهما الكذبة. فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما أي مقام اللذين خانا من الذين استحق عليهم الأوليان أي استحق فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهما الإثم وعلى بمعنى فيه قرأ حفص استحق بفتح التاء والحاء وقرا العامة بضم التاء على المجهول والأوليان تثنية الأولى والاولى هو الأقرب والأوليان تثنية الأولى هذا تتم القراءة عن مستفق عليهم الأوليان قالوا الأولى هو الأقرب أي الحق بالشهادة لقرابته ومعرفته وقرأ حمزة وخلف وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الأولين بالجمع فيكونوا بدلا من الذين والمراد منهم أولياء الميت ومعنى الآية على القراءات كلها إذا ظهرت خيانة الحال فينا يقوم اثنان آخران من أقارب الميت هذا المعنى الذي يذكره معنى إجمالي يعني ليس معنا على تفصيل تركيل الآية وهذه الآية يعني كما قال كثير من أهل العلم ولعل بعضكم يعلم هذا في مناسبات عدة في مرورنا على صورة المائدة أن هذه الآية هناك آيات قيل فيها أنها من أشكل الآيات أو آيات من الآيات المشكلة في تفسيرها في قراءتها في إعرابية هذه الآية يعني مما قيل فيها أنه أشكال آيات، طبعا المقصود الثلاث آيات، المقصود الثلاث آيات المتتابعة في كل هن، وهذه الآيات بالخصوص منها، أنها أشكال آيات في الإعراب وأشكال الآيات في القراءات، فالأمر يعني هو هنا إحنا نقرأ نقرأ قلاصة، وما تتعدد فيه الأقوال يختار فيه قولاً واحداً، والأمر إيه هينيا، لكن هي فعلاً من أصعب الآيات، إن لم تكن أصعب الآيات في. تتبع وجوه القراءات فيها توجيه القراءات فيها تقدير المحثوفات والإعراب على وجوه القراءات مختلفة حتى عندنا في, في فيما نقرأ بيستحق عليهم الأوليان والتركيب والتقديرات فيها والتفسير طبعا كلها أمور يرتبط بعضها ببعض ويلازم بعضها بعضا قال فيقسماني بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما اي يميننا أحق من يمينهما كقوله فشهادة أحدهم اي يمينه وما اعتدينا في قولنا إن شهادتنا أحق من شهادتهما إن إذا لمين الظالمين إن كنا حلفنا على باطل وأخذنا ما ليس لنا فلما نزلت الآية قام عمرو بن العاص والمطالب بن أبي وداعه السهميان فحلف بالله بعد صلاة العصر ودفع الاناء إليهما وإلى اولياء المي فكان تميم الداري بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله وأستغفره ذلك قال الحكم الذي تقدم أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها على نحو ما تحملوها من غير تحريف وخيانة فيها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم قال أن ترد اليمين على المدعيين بعد أيمانهم فيفضح بظهور الخيانة واليمين وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم واتقوا الله واسمعوا سماع قبول والله لا يهدي القوم الفاسقين إلى طريق الجنة واختلف في حكم الآية فقال قوم هو منسوخ ولا تقبل شهادة الذميه على مسلم وإنما جازت أولى الإسلام لكلة المسلمين ثم نسخت بقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنه وقال قوم حكمها ثابت وقضى به أبو موسى الأشعري بالقوفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به القاضي شريح وإليه ذاب الإمام أحمد رضي الله عنه واستدل بالآية على جواز قبول شهادة أهل الكتاب الرجال في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت مسلما كانوا كافرا ويحلفهم الحاكم بعد العصر وجوبا لا نشتري به ثمنا هذا مضمون الحلف لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نفس شهادة الله وإنها لوصية الرجل فإن افطل على خيانتهما قام آخران من أولياء موسي فحلف بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ولقد خان وكتم ويقضى لهم والله أعلم قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل يقول هو يوم القيامة ظرفا ليهدي أي لا يهديهم إلى الجنة يومئذ يقصد في, في, في ظرف ليهدي في الآية السابقة يوم فيقولوا لهم ماذا أجبتم أي ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى توحيد وطاعته؟ وهذا السؤال للأنبياء الرسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم قالوا أيفا يقولون لا علم لنا قال ابن عباس معناه لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا إنك أنت علام الغيوب فتعلم ما نعلم مما أجابونا واظهروا لنا وما لم نعلم مما أضمروا في قلوبهم قرأ حمزة أبو بكر عن عاصم الغيوم بكسر الغين حيث وقع ضمها الباقون قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليه هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال أذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ يقول الله لعيسى وهنا كلام المفسر وكأنه تكلم كأنه جعل يوم متعلق بأذكر محذوفا وإ كلامه لم يكن كذلك يعني كأنه قال أذكر يومه ولا يقول أذكر يوم هو يقول لا يهدي يوم واضح ولكن يعني هنا كأنه فسر السابق على هذا كأنه قال أذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ يقول الله لعيسى قال وذكر النعمة شكرها والمراد النعم لفظه واحد ومعناه جمع وعلى والدته قال مريم ثم ذكر النعمة فقال إن أيدتك بروح القدس يعني جبريل عليه السلام تكلم يعني وتكلم الناس في المهدي صبيا وكهلا نبيا وجه ال ال ال الامتنان هنا يعني في شيء خاص في كهلا أنه يكلمهم نبيا وهنا قوله وتكلم باعتبار أن إذا جئتك بروح القدس تكلم الناس في المهد كأن هذا يعني إذا تسرى وكذا وقال وتكلم كأنه ليس بيانا لما سبق ولكن آمنة أخرى مذكورة قال قال ابن عباس أرسله الله وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه الله إليه ويدعلمتك الكتاب عن الخط والحكمة عن العلم والتوراة والإنجيل فسر الكتاب بالخط كما هو مشروع عند من مفسرين لألا يكون هناك تكرار. يعني يقول إذا علمتكم الكتاب الأصلي يقال التوراة مثلا أو الإنجيل، لكن يفسرونها بالخط لذكر التوراة والإنجيل. ويتخلق من الطيف الآية، ويتأخلق من الطين كهيئة قالك صورة الطير بإذني. فتنفق فيها فتكون طيرا حيا يطير بإذني. وتقدم اختلاف القراء في كهيئة الطير وطيرا في صورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وكذلك اختلافهما هنا. وتبرئ تصحيح الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموت من قبورهم أحياء بإذن فتقدم تفسيره في سورة عمران وإذ كففت منعت بني إسرائيل يعني اليهود عنك حين أهموا بقتلك ارجعتهم بالبينات الدلالات المعجزات وهي التي ذكرنا فقال الذين كفروا منهم إن هذا يعني ما جاءكم به من البينات إلا سحر مبين وقرأ حمزة والكسائي وقلب ساحر بعد السين فيكونوا راجعا إلى عيسى عليه السلام ويكون هذا لا يعود على ما جاء من البينات إن هذا الرجل إلا ساحر مبين وإذا أحيث إلى الحواريين أي ألهمتهم وهم خواص أصحاب عيسى عليه السلام وتقدم ذكرهم في سورة آل عمران قرر ابن على عن ابن عامر بخلاف عنه الحواريين بالإمالة أن آمنوا بي وبرسول عيسى قالوا آمنا حين وثقتهم واشهد بأننا مسلمون مخلصون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال المائدة الخوان الذي عليه الطعام قرأ لي كسائي هل تستطيع بالتالي وإضغام اللام وإضغام لام هل بالتائي ربك هل تستطيع ربك بنصب الباء أي هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك وقرأ الباقون هل يستطيع ربك برفع الباقي فاعل ولم يقولوه شاكين في قدرات الله تعالى ولكن معناه هل ينزل أم لا وقوله ولم يقولوه شاكين هذا في قراءة الباقين هل يستطيع ربك يعني يحتاج إلى دفع هذا الإشكال فيبينه قال لهم عيسى اتقوا الله من أمثال هذا السؤال إن كنتم مؤمنين بكمال قدراتي وصحة نبوته قالوا نريد أن نأكل منها أكل تبرك لا أكل حاجة وتطمئننا تسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا أي نزد إيمانا ويقينا بأنك رسول الله ونكون عليها من الشهيدين لله بالوحدنية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أي يكون يوم نزولها عيدا نعظم لأولنا لمن في زماننا وأخيرنا لمن يأتي بعدنا قالوا نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدا وآية من دلالة وحجة وارزقنا وأنت خير الرزقين أي خير من أعطى ورزق قال الله مجيبا لعيسى إني منزلها عليه يعني المائدة قرأ نافع أبو جعفر وابن عامر وعاصم منزلها بالتشجيد لأنها نزلت مرات والتفعيل يدل على التدبير مرة بعد أخرى وقرأ الباقون بالتخفيف لقوله أنزل علينا فمن يكفر بعد منكم يقول لقولي أنزل علينا فيقول إني منزلها لو كانت نزل علينا منزلها قال فمن يكفر بعد منكم أي بعد نزولها فإني قرأ نافع وأبو جعفر فإني بفتح الياء والباقونة بإسكانها أعذب عذابا أي جنس عذاب لا أعذب أحدا من العالمين يعني عالم زمانهم قال والصحيح أنها نزلت ان في خلاف ولكن خلاف ضعيف أنهم خافوا فلم تنزل قال عصيح أنها نزلت رؤيا أن عيسى عليه السلام لما سأله نزول المائدة لبس صوفا وتضرع وبكى وقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين من فوقها وتحتها وهم ينظرون وهي تهوي منقضه حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى وقال اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبه فقال عيسى ليقم أحسنكم عملا فليكشف عنها ويذكر اسم الله تعالى فقال شمعون رأس الحواريين أنت اولى بذلك فقام عيسى فصلى وبكى طويلا ثم كشف المنديل عنها وقال بسم الله خير الرازقين فإذا هو بسمكة ليس عليها فلوسها تسيل دسما وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من جميع الوان البقول ما خل الكراس وخمسة أرغفة على واحد زيتون وواحد عسل وواحد سمن وواحد جبن وواحد قديم فقال شمعون أمن طعام الدنيا من طعام الآخرة فقال عيسى ليس منهما ولكنه شيء افتعله الله بالقدرة الغالبة كل مما سألتم يمددكم ربكم فقالوا كن أول آكل منها فقال معاذ الله أن آكل لكن يأكل منها من سألها فخافوا فلم يأكلوا فأطعمها أهل الفاقة وكانوا أكثر من ألف فيهم المرضى والفقراء فأتلو حتى شبعوا وإذا هي تهيأت حين نزلت ثم طارت وما أكل منها فقير إلا استغنى ولا مريض إلا عوفي وكانت تنزل ضحا فيعكول منها الأغنياء والفقراء فإذا فاء الفئو طارت يعني هذا الخبر الذي يستأنسون به في توجيه قراءة منزلها أنها على تكرر النزول وكانت تنزل يوما وتغيب يوما كناقة ثمود طرع يوما وترد يوما فلبست كذلك أربعين صباحا وأوحى الله إليه ان اجعل رزقي في الفقراء دون الأغنياء فسعلك فعظم على الأغنياء وأذعوا القبيح حتى شكوا وشككوا فيه الناس فوقعت فيه الفتنة في قلوب المرتدين ثم أوحى الله إلى عيسى أني آخذ بشرطي من المكذبين قد اشترطت عليهم أني معذب من كفر منهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين بعد نزولها فقال عيسى ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا لا يلزم أنه من الآية يعني لأن الآية سيقوى في الإخبار عن موقف القيامة قال فمسخ منهم ثلاث مئة وثلاثون رجلا باتوا من ليلتهم على فروشين مع نسائهم فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات ويأكلون العذرات فلما راى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى وبكوا فلما افصرت الخنازير عيسى بكت وجعلت تطيف بعيسى وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم فيشيرون برؤوسهم ويكون ولا يقدرون على الكلام قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات هؤلاء من المثلات وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مرت معنا الآية اليوم وإشارة في اللعن لبني إسرائيل على لسان عيسى بن مريم مذكرونا هذه القصة فسأل عيسى ربه أن يميتهم فأماتهم بعد ثلاثة أيام فما رأى أحد من الناس منهم جيفة في الأرض وإذ الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أي صيروني وأمي إلى هين من دون الله وصعي أن هذا القول إنما يقال له يوم القيامة بدليل قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل لأن هذا استفهام توبيخ وإثبات الحجة على قوم عيسى لأنه تعالى عالم أن عيسى لم يقل ذلك وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمة في سورة البقرة عند قوله تعالى أنظرته وكذلك اختلافهم في آنثة قرأ ابن كثير وحمزة والكسيو وبكر وخلف وعقب وأمي بإسكان باء والبقون بفتحها قالوا فإذا سمعه عيسى هذا الخطابة أرعدت مفاصله أو أرعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة عين دم ثم قال منزها مبرهنا عن نفسه سبحانك تنزيها لك عن الشريك ما يقول لي ان أقول ما ليس لي بحق اي ما ينبغي لي قول ما لم يثبت لي قوله قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بن عمر ويعقوب لي بإسكان الياء والباقونة بفتحه إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك إنك أنت علام الغيوب ما كان وما يكون ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ثم فسر ما أمر به فقال أن يعبدوا الله ربي وربكم وحدوه ولا تشك به شيئا وكنت عليهم شهيدا رقيبا أمنعهم من الكفر ما دمت فيهم أي وقت دوامي فيهم فلما توفيتني قال قبضتني إليك كنت أنت الرقيب عليهم هذا يعني هذه مثل أني متوفيك ورفعك إلي كنت أنت الرقيب عليهم تحفظ أعمالهم وأنت على كل شيء شهيد من مقالتي ومقالتهم ان تعذبهم فإنهم عباد لا اعتراض عليك وفيه تنبيه على أنهم مستحق التعذيب وإن تغفر لهم أي للمؤمنين منهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء معناه ان تعذب فعدل وإن تغفر ففضل قال الله هذا يوم قرأ الجميع سوى نافع يوم برفع الميم على خبر هذا فقال أنه هنا منوّنها خطأ هذا هذا يوم ينفع قال برفع الميم على خبر هذا وقرا نافع بنصب الميم ظرفا لخبر هذا وهو محذوف تقدير هذا المذكور من كلام عيسى يقع يوما على قراءه الرفع على قراءه الرفع على قراءة الجمهور هذا من المقول هذا من المقول هذا يوم قال الله هذا هو المقول على قراءه النصب فهذا ظرف قال الله هذا في يوم ينفع صادقينا صدقه ظرف مفعول فيه قال وهو محذوف تقدير هذا المذكور من كلام عيسى يقع يوما هذا على قراءة, قراءة, قراءة نافع ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة لهم جنات تجري من تحتها أي من تحت غرفها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز أي الظفر العظيم الذي عظم ما خيره وكثر لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول معظم عظم نفسه تعالى فقال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير تلبيه على كذب النصار وفساد دعواهم في المسيح أنه إله فأخبر تعالى أن ملك السماوات والأرض له دون عيسى ودون سائر المخلوقين والله أعلم أبي هذا نكون تهينا من قراءة تفسير سورة المائدة والمرة القديمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة الأنعام في سؤال من أحد الإخوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول ما المقصود بقول الله تعالى ليعلم الله من يخفه بالغيب والله عليم سبحانه وتعالى هل المعنى للاختبار أو التنحيص وهذا المعنى متكرر في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق يعلم ما العباد عاملون قبل خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ولكن إذا علق على علم ليعلم الله كما في هذه الآية وهو متكرر كما تذكر في القرآن فالمشهور في تفسير أنه يقال أنه يعلم علما يحاسبهم عليه أي يصدر منهم هذا الفعل ويعلمه منهم فيحاسبهم عليه لأن الله لا يحاسب عباده على علمه السابق وإنما يحاسبهم على علمه بأفعاله ما ذكره المفسر هنا معنى آخر غير هذا المعنى يعني المفسر هنا يفسرها على معنى التمييز. على معنى التمييز وهذا وجه في تفسير هذه الآية ونظائرها وعليه يسير بن جري الطبري وهو يعلم الله أي ليميز الله من يخافه بالغيب ممن لا يخافه وهذا التمييز لكم ولذلك نجد بعض المفسرين يقولون ليعلم الله من يخافه بالغيب يقول ليمتاز لكم يعني للناس هذا وهذا وجه جائز يعني ليس فيه هنا تاويل مثلا لصفه العلم ولا نحو هذا لا هو تأويل صحيح يعني هو تاويل صحيح المعنى الاشهر المعنى الأشهر الذي يذكر في مثل هذا انه ليعلم علما يحاسبهم عليه يقولون علم علم مشاهده وعلم بافعالهم ونحو ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب ال